بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين غدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بلآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولا سُن وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَضَرٍ سَآ بخبرنا واتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أمبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من غرم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنني غفور رحيم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 جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا لدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغال أعذبنه عذابا شديدا أو لأنبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدتُم رأت تملكُهم وأوتِيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِدُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الله لا إلا هُوَ رَبُّ العرش العظيم قال سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا القرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يضيع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتمن دوني بما فما تفرحون، ارجع إليهم فلناتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج أنهم منها أذلتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ ويا قمياتي.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 أمكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَبْشَهَا لَنظُرَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَىٰ هَاكَذَا عَوْشُكِ قَالَتْ كأنه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 رأته حسبته لجته وكشفت عن سقيها قال إنه صرح ممرد من قوارب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قائلكم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا متقاسموا بالله لنبيتنا وهو اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا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 في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون AINNKUM LATATUN الرجال شهوة من دون النساء BEL ENTUM QUOM تجهلون FAMA KAN JWAB QAWMH ILLA يخرج آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتقهرون، فأل جئناه وأهله، إلا امرأتهم قد ظنها من الغابرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ أَم الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ايلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل للبقره را و جعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ ۚ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ۗ أَيَوَدُّ ٱلْإِنسَٰنُ أَن قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته أيلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا إِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن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 وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا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 أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكِن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء ولضي إلا في كتاب مبين. إن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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ايضا بِهَذِهِ الْعَمِيَ عَنْ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَ الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم ما ضرمو فهم لا ينطقون ألم يرونا جعلنا الليل ليسكنوا فيه وأنها رم بصيرة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم في الصور ففز من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا له داخرين وتر الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحاب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 سيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حركون من المسلمين وأنتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا